ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أذرو أن أذرو أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق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 ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم مِنَ الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم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 ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلدئس مثوى المتكبرين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 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل إلا الا ان تاتيهم الملائكه او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 فَأَمَّا الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ فَأَن يُخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فَيَتَقَلَّبُ بِهِمْ فَمَا هُمْ بِمَعْجِزِينَ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله جذل لله وَهُمْ داخلون ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم رَقِم تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم, فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لدنا خالصا سائغا للشاربين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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلقي سبل ربك ذللا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 والله جعل لكم من أفسكم أزواج وجعل لكم من الزواجكم بنين وحفدا بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْرِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْطَرِبُونِ اللَّهُ الْأَمْثَالَ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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعمكم فاستخفونها يوم ضعمكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين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 وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَفْوَصِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صدروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله, الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان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 ولئن صدرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إِنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون